الحميل يت... انت وقاعد بارك الله فيك ها بعد مره بارك الله فيك دلالي وي الروح ويا الله يحيى حوائجكم للاله <تصفيق> والروضه ما يا مايل حيل نور فرجى اه بعدك للمدامع ضلت تسل في الهم يامي بعيد امشي والله بعدك للمداغي حظ الله وتسلى بالهام يا ماني بعيد مشيت يا بي بعدك روحي تك يا بي يتارخوا واللي ضيع ري الغروب ما ضنيت وتنوح روحي وتيرجعك وتنوح روحي وتيرجعك ما خرا انت فراق الاجل مات انقص يا حسره انت فراق الاجل مات انقص هبل اهل يقول انت يا عليل راس يرجوا انتي ونمات راحوا هيلي حد قايبهم عباس او بهم يضل معروف على الجومن بنتك يا غرم بنتك تجي <تصفيق> <تصفيق> الاله وهو اهل ولا كاننا حين من الورفار يا بعدك يا ابو الاخبار حالي حالي <تصفيق> الى الشعر الاديب الاستاذ رحيم الحسناوي بالظه من بعدك يا ابو لكبر حالي ومشدوه ب لا طايم بالي خا ذو يخر يا بال حياه وجاني يخا ذو يخر يا, يا بال ده وجالي هي وانت السند وي الجود وانت الوالي بحماك يا الحر بحماك بحماك يا الحر بحماك ما ينحمل ما ينحمل الله الله, الله دلالي دلالي هل <تصفيق> من دليل دلاله دلاله ويروح يا هو ها قلب علم فاقد قلب علام فقد اهلي اللي معنا والروح من خار اضاعه همت اسعار تقدر تغير يديك اللي يوم لقت ما عيش بويا بلاها شمات صارت لي عدى شمات صارت لي عداك ما يا أبو الأصغر نارين ودموع من دم سالتي بجيفني العين عفتوني يا أبو الوين تردوني الوين وياكي يخيذني ويا يا حسين ضليتنا طير ما لقا واللهتنا طير ما لقاك ما ينحمل مايل ين... فالقا دلالي دلالي لا تتعب لا تتعب بارك الله فيك ما ينحمل مايل ين... العافيتني يا قدمني المال علمي العافيتني يا قدني